التسجيل الستون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف عام الوفود باء خطبة الوداعي تاء الروضة المطهرة ثاء حجرة السيدة عائشة